بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي أذا طلقت من النساء فطلقهن لعدهن وأحصل العده واتقوا الله ربكم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 لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فاركوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله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 إن ارتبطن فعندتهن ثلاثه أشهر ولاه لم يحذ وولاة لحمال أجلهن أي ضعنا حملهن وَمَن يَتَكِلَ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرَى ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ عليكم ومن يتق الله يكف عنه سيئاته ويعظم له أجره أسكنهن من حيث سكنتم من وجودكم ولا تضارهن لتضيقوا عليهم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 وَإِنْ تَعَاسَتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ ساعت مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَالْيُنْفِقُ مِمَّا آتِهُ اللَّهُ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتها سيجعل الله بعد عسر يسرا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 فاتقوا الله يا أولي للباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسوله يَتَلُو عَلَيْكُمُ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيَّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلَى النُّورِ وَمَن يُمِنْ فِي اللَّهِ صَالِحًا ودخله جنات تجري من تحتها لنار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل لمع بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاق ب كل شيء إن ع